بوك تو كولمك أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون في القطار في القطار مينيكو هل هذا؟ هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ميل لاينيون على متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ميل لاينيون سابو برلينين. متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Anteeksi, لي، هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Tämä taita أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Täytyy taitaa أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. ميسا أين عربة النوم؟ أين عربت النوم؟ نوك النوم في القطار. عربة النوم في آخر القطار missa on ravintolavaunu عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة في المقدمة؟ وين كنوكوا أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ بوينكو نوكوا يلهالا <سؤال> اي يمكنني أن انام فوق؟ اي <سؤال> يمكنني ان انام فوق؟ <سؤال> متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ السفر إلى برلين؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ بوِيكو تَأْلَت سارة جَتَائِن هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ بوِيسِت كَوْتَهِرَتْ تَعْمِينُتْ كَالْوَسِيْتْ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟